قالوا ألم لكم ماكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نفتحو عليكم وننعمكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة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 ناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله الا الله ولا اله الا ومن يغل للله فلن تجد له سبيلا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 نَجْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِذَا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ